اخوة الامان بعد قليل يلقي فضيلة الشيخ سعود الشريم السلامة على المسلمين وكما ترون وهو يعتلي درجات المنبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام. الحمد لله الولي الحميد نزل الكتاب على عباده وهو يتولى الصالحين له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله امام المرسلين وقائد الغر المحجلين تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله معاشر المسلمين واعلموا ان احسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وعليكم بالجماعه فان يد الله على الجماعه ومن شد شد في النار ايها الناس لقد سمى الاسلام بالانسان روحا وجسدا عقلا وقلبا فلم يضع في عنقه غلا ولا في رجله قيدا ولم يحرم عليه طيبا ولم يبح له خبيثا كما انه لم يدعه كالكره تتخطفها مضارب اللاعبين بها فتتهادى في كل اتجاه بل خاطبه ربه خطابا صريحا طائلا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك وقائلا ايضا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه لقد اختص الله الانسان من بين خلقه بان كرمه وفضله وشرفه وانزل اليه وعليه كتبه وارسله وارسل اليه فلا يحسبن الانسان ان يترك سدى وانه الى الله لا يرجع ومن كان ظنه انه انما خلق عبثا فانه سيعيش لنفسه ومتاع الدنيا فاذا كان الاحمق من بني الانسان يعيش ليأكل فان العاقل من هذا الصنف ياكل ليعيش والمحصلة واحده ومن كان اعتقاده انه انما خلق لله ولعبادته ودينه ونصرته والدعوه اليه فهذا هو المؤمن الموحد القائل بلسان حاله ومقاله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذا هو الفرقان بين المسلم والكافر والموحد والمشرك وامتاز المؤمنون الموحدون في هذا المضمار بوحدة المصدر ووحدة الهدف ووحدة المعبود قبل ذلك قل إن الأمر كله لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن من يستشعر هذا فلن يكون له منطلق إلا الإسلام ولا ريب أن أصحاب الإسلام أصحاب دين لا يموت ولا ينبغي له أن يموت مهما هبت الأعاصير ودلهمة ودل الخطوب ومهما بدا على أهله ومهما بدى على أهله الإعياء والشيخوخة فإن الإسلام لا يعرف الشيخوخة ولا الهرم فهو كالشمس في قدمها وضوئها وجدتها وعندما يشرب ابو أعداؤه الى أن تشيع جنازته فإنهم سيرجعون البصر لينقلب إليهم بصرهم خاسئاً وهو حسيد لما يرون من بزوغ شمس الإسلام من جديد كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين بيد أن المسلمين في هذه العصور المتأخرة هم أكثر الناس آلاماً وأوسعهم فراحا ولعل أرضهم وديارهم وأموالهم وصياصيهم قد استنسر وسطها البغاث واستأسدت بها الحمر يزج بهم في كل مضيق من أجل أن يتجرعوا الحقائق المقلوبة على مضض وشرق ولا يكادون يسيغونها إلى أن يعترفوا كرها بأن حقهم باطل وباطل غيرهم حق لينطق لسانهم بالرسم المغلوط والفهم المقلوب ولسان حالهم يقول لقاهرهم إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتخطئون فنأتيكم ونعتذروا إن المؤمن الصادق لا يمل كثرة الحديث عن مآسي المسلمين وانتهاك حقوقهم وحرماتهم وسلب أراضيهم لأن الكأس تفيض عند ابتلائها ولتسمع نفسة المصدور اذ لا للمصدور ان ينفث ولا بد من شكوى الى ذي مرؤة يواسيك او يسليك او يتوجع لك لنسلي النفس عن الاحزان بالتاسي واننا من خلال هذا الحديث لسنا ننقب عن نائحه مستاجره تسمعنا نحيبها ولا عن ظئر عاريه ولا عن ضئر عارية تودع قضايانا ترائبها لأن البكاء لا يحيي الميت كما أن الدموع لا تعار والأسف لا يرد الغائب ولكن العمل مفتاح النجاح وإن رأس العمل في ذلك هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم إلى وحدة وإخاء يخرجان من ضئضئ أمتنا حب الاخوه الاسلاميه والتناصح والتناصر من اجلها احقاقا للحق وابطالا للباطل وان تلامس تلك النصره اسماءهم كما لامست نخوه المعتصم قبل ذلك ثم ان المتامل في هزائم المسلمين عباد الله وفي ضعفهم الحديث واستكانتهم المستحوذه عليهم ليجد انها لم تكن بدعا من الامر ولا هي طفره دون مقدمات وانما هي ثمره خلل وفتوق وتقصير ملحوظ في قيام المسلمين بواجباتهم في ميدان التمسك بالدين والاخوه والتناصر حتى لاقت الامه من اعدائها صور اللين في حال المكر وصور البطش في حال القسوه وهم في لينهم يدسون السم في العسل وفي بطشهم يحترفون الهمجيه والجبروت والتنويح بالقوة أيها الناس ما مضى ذكره إنما هي خلجات صدر فائضة تأخذ بتلابيب الغيور على أمته وبني ملته إلى الحديث عن ثالث المسجدين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلسطين الأبية وغزة البراءة والصمود والذكرى نعم فلسطين الشامخة التي تعد نقطة ارتكاث في ميدان الانتماء في القضايا الإسلامية هي حديث كل تشاور قيادي وافتتاح كل مجتمع مؤتمري وسجونها محطه امتحان وكشف لاهتمام المسلمين بقضاياهم ونصرة بعضهم لبعض إن هذه الأرض الطاهرة المباركة كانت ولا تزال محطاً للمقارنة بين السلوك الحربي لجيوش المسلمين وغزاتهم وبين سلوك جيوش غير المسلمين من النصارى والصهاينة ومنهم بعض جيوش الحضاره المعاصره لقد دخل, المسلمون تلك الأرض لقد دخل المسلمون تلك الأرض الطاهرة فاتحين فلم يسفكوا فيها دماً ولم ينهبوا مالاً ولم يقتلوا شيخاً ولا طفلاً ولا امرأة بل إن الوثيقة العمرية المشهورة آنذاك قد صدرت بحيث إن من يقرأها ويرى ما فيها من الإنصاف والعدل والسماحة فلن يظن أنها بين جيش منتصر وآخر مهزوم شر هزيمة ولما غز الصليبيون أرض المقدس بعد ذلك بقرون وصف القائد تلك الحملة الصليبية بأن خيولهم كانت تخوض في دماء المسلمين وقد انحدر جنوده في طرقات بيت المقدس ليحصدوا الرجال والنساء والأطفال حتى بلغوا بذلك عشرة آلاف شهيد وقبل تمام قرن من الزمن بعد ذلك ينتصر جيش صلاح الدين في موقعة حطين الحاسمة ويدخلها المسلمون منتصرين مظهرين كافة ضروب العدل والسماحة والسماحة الإسلامية ما أجبر مؤرخي الغرب إلى الاعتراف بهذه الحقيقة التاريخية ولئن كان الناس يموتون فإن التاريخ شاهد لا يموت ثم تأتي الطامة الأخرى والوحشية العمياء في العقد الثاني من القرن الماضي ليوقع اليهود الصهاينه مجازر وحشية فيها من ألوان العدوان والهمجية بلا إلّا ولا ذمة في المذبحة المشهورة بدير ياسين. لم يبق بسببها من الفلسطينيين على أرض فلسطين إلا ما يقارب 160 ألف، بعد أن كانوا يزيدون على 800 ألف. والعجب كل العجب أن ينال جزار تلك المذبحة أشهر جائزة عالمية للسلام، ليدرك العقلاء معنى السلام. لدى العدو الحاقد والغرب, والغرب الغاشم هذه بعض مقارنه بين جيوش الاسلام وحروبهم وبين جيوش اعدائهم وحروبهم من الصليبيين والصهاينه ونتيجه ذلك ان المسلمين هم الضحيه ضد اي عدوان غاشم ويزيد اسفنا حينما تضعف ذاكرتنا التاريخيه في استيعاب الاحداث الماضيه والسجلات المشينة التي لم تجف احداثها بعد لقد تحولت, لقد تحولت الحضاره المعاصره الى حضاره استكباريه بطشيه تركت الجدال بالتي هي احسن وجادلت بالتي هي اخشن من خلال المقاتلات ورؤوس المدرعات حتى جعلوا من ذواتهم اشباحا مرهوبه وحقوق سواهم وحقوق من سواهم لبانات مضغوطه يلفظونها بعد العلك بين مخالب القوى الباطشه حتى نجحت ثوره البركان العسكري في الحضاره المعاصره في ان تجعل معظم العالم الاسلامي اليوم يالف الوانا من الاعتداءات السياسيه والاقتصاديه والعسكريه ليصبح الامان لديهم شبه سراب بقيع لا يبلغه أحد وما الضمانات التي تمثلها مواثيق العدل العالمية المزعومة للمحافظة على أمن جميع الشعوب إلا فيما لم يكن المسلمون أو العرب فيه طرفا في صراع ما أما إذا كان, أما إذا كان الحيف واقعا على شعب مسلم أو قطر عربي فقد أمسى للقضية لون آخر وأبرز حق النقض ضدها وما نقموا من مثل هذه القضية إلا أنها مسلمة فهي لا تستحق الملاطفة ولا النفس الهادئة كما هي الحال في قضايا غير المسلمين حتى صار غبيا عندهم من يحاول أن ينال حقه باسم العدالة أو الرحمة الدولية وصار المغبون حقا ذلك الضعيف المستفدي المستفدي للقوى الظالمة بمدمعه لا بمدفعه بحيث لا يوجد العدل الا حيث يوجد الجور ولا يوجد السلم الا حيث توجد الحرب فهل يهزء بالمنكوب فهل يهزء بالمنكوب حينئذ اذا اساء ظنه بالحضاره الغربيه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله معاشر المسلمين واعلموا أنه ينبغي علينا أن ندرك جميعاً بأن انتصار المسلمين وانكسارهم لا يرجع بالضرورة إلى قوة أعدائهم أو ضعفهم بقدر ما يرجع في الحقيقة إلى الأمة الإسلامية نفسها فإذا ما وحدت ربها ثم وحدت كلمتها فإنها منصورةٌ لا محالة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وما القله والكثره واما القله والكثره فليستا هما المعيار الحقيقي حيث انتصر المسلمون في بدر وهم قله وهم قله الاله ثم هزموا في حنين وهم كثره كثره ان مثل هذا الادراك ليضع على كل عاتق نصيبه من المسؤوليه امام الله من قاده وحكام وشعوب وافراد وعلماء ومصلحين ومفكرين ليقف المسلمون موقف العاقل الواعي امام الطوفان العسكري الجارف للحضاره المعاصره ولاجل ان يسعوا ما استطاعوا الى نصره اخوانهم في غزه بكافه الوان النصره وان يؤكدوا على تطبيق قرار منع هذا العدوان الغاشم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ولن يعذر كسلان ولا متخاذل وان علينا ان نعلم بان الحق لا يزري به ان تمر عليه سنون عجاف ولا يضيع جوهره لان عللا عارضه اجتاحت اهله وعلينا ان نلقن ايضا ان الباطل لا يسمى حقا لان دوره من ادوار الزمن منحته القوه واقامت له دوله في الارض إذ لم تتحول جرائم فرعون الى فضائل لانه ملك سلطه الامر والنهي واستطاع قتل الابناء واستحياء النساء فيا ترى فيا ترى هل يضيع الحق في حومه هذه الدائره العمياء كلا فلقد مر اباؤنا فلقد مر اباؤنا الاولون بمثل هذه المحن ثم خرجوا منها موفورين بعد ان اصلحوا انفسهم واصلحوا قبل ذلك ما بينهم وبين الله والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون الا ان من سنن الله تعالى ان يدع هذه الحضاره تحصد ما تزرع لتذوق طعم الجذاذ عند الحصاد فما طار طير وارتفع الا كما طار وقع ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد هذا وصلوا رحمكم الله على خير البريه وازكى البشريه محمد ابن عبد الله صاحب الحوض والشفاعه فقد امركم الله بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه وايها بكم ايها المؤمنون فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد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 يا حي يا قيوم اللهم اصرح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ارفع عنهم بطشه وكيده وعدوانه يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا ندراء بك في نحله ونعوذ بك اللهم من شره اللهم عليك باليهود الصهاينه الغاصبين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم يا رب العالمين وانصر اخواننا عليهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل شانهم في سفال وامرهم في وبال اللهم اهلكهم بسنين واجعلها عليهم سنين كسنن يوسف يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم سقيا رحمه لا سقيا سقي هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم لتحيي بها البلاد وتسقي بها العباد ولتجعلها بلاغا للحاضر والباد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين